وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ دَانِ وَآتَا إِذِ الْقُبَا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 انما يبلوك الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء اشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون